بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم ربدناه أسفل ساتمين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم tamamen takip edilen din Elin şanla ihkak